غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 فليعبدوا رَبَّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وَآمَنَهُم من خوف